ألم تر إلى الذين له عن النجوى ثم يعودون لماله عنه ويتناجون بالثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أفسهم ويقولون في أفسهم لولا يعزبنا الله بما نقول